صديق المهام ذو المقام الكبير خرسنا الهمان في السياة الخطير سلام باحترام يا جناد السفير السفير اعداد وتقديم احمد الشمي السيدات والسادة ضيفتنا اليوم لها مواقف وطنية مشرفة في مواجهة الفساد والفسدين وقد دفعت ثمن اعتراضتها على نهب اموال الغلابة والزج بها في البورصه للعبة الحظ والخسارة فقيلت من الوزارة بسبب قسرة مواقفها الثابتة ظهرت المجتمع الياباني عندما تحدثت امام البرلمان الياباني عن المعونات المقدمة للدول النامية ولها ايضا بصمتها الواضحة على ارض الفيروز ارض سيناء، باخناع الحكومة اليابانية بعمل كبر السلام ليربط بين اسيا وافريقيا عن طريق سيناء كان لها وقفات وكان لها معارضين فهي تلقي الان بشهادتها على عصر الفساد في هذا الحوار معنا ومعكم اليوم السفيرة والوزيرة نرفة التلاوي وزيرة التامينات والمعاشات السابقة فيادة الوزيرة هل كنت تتوقعين في يوم من الايام ثورة ومن أي نوع كانت هل هي ثورة شعب أم ثورة دياع أم ثورة جيش توقعي كان أنه لابد أن يتحسى شيء ما هو هذا الشيء ده أمر آخر يعني إنما ما كناش يعني نعتقد أن الشباب هم اللي هيقوموا بهذا العمل المجيء لكن كل المؤشرات كانت تدل عن أنه لا يمكن لا منطقيا ولا عقلاً أنه تستمر هذه السياسات التي كانت فجأة كنت وزيرة من 97 وكنت أرى أن الخصخصة خطأ وكوزيرة أو طالب بأن تشتري أموال تأمينات هذه الشركات وأن تكون ملك لـ 8 مليون من أصحاب المعاشات بدلاً من عطيها فرد يعني في مصر أو لأجندي لم يسمع لهذا الكلام كذلك أسليب استثمار أموال التأمينات, التأمينات فلوسها ليست لإنقاذ البورصة وهم يريدون أمام الرئيس أنهم يبانون الاقتصاد عظيم بدليل أن البورصة في الدهار. كل هذا كانت مؤشرات منذ التسعينات أن الأمر خطأ والسياسات خطأ ولا شيء يفعل لصالح هذه الدوله وفقراءها وطبقتها المتوسطه فكان نعم الاجابه على سؤالك نعم كان هناك توقع بس ما كناش نتوقع ان الثوره يقوم بها هذا الشباب شباب المتعلم الذي كنا نعتقد ان اهتماماته هي كانت كلها في ما هو حديث وما هو جديد وما هو ترفيه لكن اكتشفنا انهم على علم ودراية كاملة باوضاع البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانهم لا يقلوا عن المحللين والمتفزقين من كبار الكتاب في معرفة اوضاع البلد. شبط الوزيرة يعني نقدر نقول في ضعبة الوزيرة مربة السلاوي الكثير من المعلومات من خلال احتكاكها بالحكومة السابقة وزرائها. ما هو تقييمك الشخصي للنظام السابق؟ يعني منذ عدة عقود أصبح فيه نمط حكم غير علمي، غير قانوني، غير حديث. يعني بعيد كل البعد عن الحداثة والتصور سواء في علم الإدارة، سواء في استخدام النظريات والأساليب الجديدة. سواء في توضيح المسؤوليه بين الهيئات والسلطات ليس هناك في علم السياسة ما يمكن أن يوصف به النظام السياسي شيء من الفوضى واللخبطه ويبعد كل البعد عن أصول وقواعد الحكم حضرتك عدت في الوزارة كم سنة سنة سنة يعني خلال السنتين دول هل مجاش لحضرتك مثلا القدرة على انك تقوم بتقديم استقالتك من الوزارة؟ نعم قدمتها مرتين جناب الوزيرة يعني ايه سر اصرارك بصفة مستمرة في وسائل الاعلام وغيرها بمجرد طلوعك من الوزارة انك كشفتي عن اكبر سرقة بتتم في اموال تأمنات والمعاشات قام بها كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور عطفى بي لانه هذا حدث اماني وكانت هناك محاولات للاستلاء على هذه الاموال وارسلها كمان خارج البلاد فطبعا تصديت لهذا العمل لانه امر لا يستقيم ان احنا نطلع كمية رهيبة من الاموال للخارج وكمية أموال ليست ملك الدولة ولا وزير ولا ولا مسؤول أيا كان دي ملك الأفراد حينما جاء الوزير يوسف بطرس غالي في مكتبي وقال لنا معايا ديف أجنبي وأعوز أتكلم معك ففهمت أن الديف ذا كان مدير عام البنك سيتي بانك. بنك البنك أميركا بنك أميركا وده يعني أكبر شخصية فيه وجاي من نيويورك مخصوص عشان يستثمر أموال تاني اعتقدت أن الاستثمار هيكون داخل مصر حينما علمت أنه هياخد الفلوس يطلع بيها بره مصر قلت للدكتور يوسف المعابلة انتهت ما فيش حديث تاني نتكلم فيه لما بتجيبوا خمس مليار من بره لجوه بتروح وتعمله زفط عند الرئيس فإزاي أنا أطلع 200 مليار وقتها كانت دي حجم المدخرات بتاع التأمينات لكن رأي حضرتك إن فلوس التأمينات تستثمر في الداخل سيدي فلوس التأمينات زي ما عنا دي فلوس ناس لا يمكن أستثمرها في الخارج أنا توقعت وقلت السؤال ده ليوسف بطرس والنبيت وليه عايزين تاخدوه في الخارج قيل إن السوق في مصر أصغر من السوق العالمي طبيعي اي لكن السوق العالمي ما هواش بعيد عن انه يجيله هزات وده اللي حصل بعد كده في 2008 وقع السوق العالمي كانت ال 200 مليار دولار ضاعوا عليا ده كان احد المشاكل اللي بيني وبين الوزارة موضوع فلسطين ما فيش خلاف شخصي ما بين حضرتك وما بين يوسف بطرس لا لا لا ما عنديش اي خلاف شخصي حضرتك كنت سفيره في اليابان كان في موقف اخر ايوه وأنا سفيرة في اليابان كأجيه يوسف بطرس وطلب مني على لسان الرئيس أنه بدل ما نبني كفر سلام نجيب مكان لحرق الزبالة قلت له حرق القنانة ده ما هواش تكنولوجي عالي يعني إيه الفم اللي فيه ما ممكن هي العربية السماح هي اللي تعمل المحرقه دي مش عاوزها فن يعني ونجيبها من الخارج ونشتريها من الخارج لكن ده يحل محل كبر سلام ده أمر غير مقبول اطلاقا قلت لو كان الرئيس او الدوله عاوزه تلغي فكره الكبر كانوا كلموني أنا, انا السفيره وانا اللي بمثل الدوله هنا انت ما تجيش تقولي كده شفوي شفاوي الكلام ده قدام اليابانين وإيه اللي هضطر ان انا اكذب ما تقول ده, ده هدف يا عدم تنمية فينا وعدم الحفاظ على الامن القومي المصري والله في وقت انا ما كنت ببني الكبري وعدت ثلاث سنين كافة عشانه ما كنتش بفكر كده كنت بفكر انها ربما تكون بيريقراطية ربما تكون عقلية متجمدة انت بين هيئات وبعضها كيف استطعت أن تقنعي الرئيس خلال زيارته بأنه يوافق على كبري السلام؟ أنا قبل ما أدخل هذه النقطة دي بس أقول لك لأنه سألون يعود كبري كبير كده ليه ده أعلى كبري في العالم وارتفاعه 70 متر من سطح الأرض وما يعني شرف أي مصر بصراحة مشروع غير عادي احنا بنقول عليه كبري لكن هو لازم الإنسان يشوفه عشان يعرف أنه دي علامة خطيرة في التاريخ طبعاً يا أفكات حضرتك وأنت تقوم بالضغط على الحكومة اليابانية لبناء هذا الكبري أنك سفيرة تقوم بعمل جاد وبدل أن يأتي لسيادتكم جواب شكر وتكريم يأتي الضغط من الوزراء على الرئيس السابق بمنع عمل كبري والاتجاه نحو تنمية حناء مش, مش بس جدا ده يوم ما احتفلنا باستتاح الكبري ما دعونيش أحضر ويوم ما فكروا يدوا نشان للشخص المسؤول عن الكبري عطوها للوزير اللي عقد مجلس الوزراء عشان يعلن عدم حناء الكبري, الكبرى فيعني أمور عادي ده منظر ده صورة لا دعوة ولا كلمة شوك ولا جواب حتى بلاش نشتان يعني بس إذا لا يحبث الوزيرة طبعا مرضى التلاول لأنها هي عقوى من هو ذلك هو الحقيقة الواحد كان سعيد ومشي والبنى الكبرى انت عرف ان العمودين الشايلين الكوبري أعلى من هرم خوف بس ما فيش كلام عليه ما فيش على على هذا الكوبري وإنه كان لازم تحتيه من الناحيتين يبقى اسوا ومنتجعات واللي بيمر في قناة السويس كل المراكب دي تنزل تتبضع من هناك وتسوق وتقبى سوق تجاري جنيه يعني احنا لن نهتمد شمال سيناء فندما نهتم نهتمد الكبري اذا كان ما نهتمناش بسيناء نفسها عائد عائز لمصر هاي؟ ده, ده تحظى فنية في البناء والمعمار و... والمراتب فايتة فايتة هنا جناب السفيرة يعني انا بحيي الشعب المصري على ذكائه ان هو دايما كان يعلم عن الوزراء اللي هم بيفيدوا الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر يعني أمثال يوسف بطر الزغالي وزير المالية لأنه قدر يسيطر على أموال الثامنات والمعاشات اللي هي تقدر يا فندم بحوالي 400 مليار تاريخ ايه 436 وأيضا يوسف ويلي وزير الزراعة وأيضا الدكتور عاطف عبيد اللي هو مهندس برنامج الخصصة للحصول على عمولات يعني كيف كانت بتدار الدولة؟ والله الحقيقة ما كانش أولا للدولة سياسة واضحة ومعلنة ونعرفها كلنا يعني أنت تيجي كوزير تعمل اللي في دماغك هل له علاقة بالوزير اللي جنبك بوزارته التانية هل ده متناقض مع ده ما فيش حاجة خاصة ده بيكون واضح للجمهور يا فندم والشعب المصري فعلا. هناك وزراء يتميزون بالجهاد والكفاح والعمل الجاد أمثال حضرتك يعني تاريخ حضرتك في الوزارة كان مشارف جدا للحفاظ على أموال الثامنة والمعشاك منهم الدكتور أحمد جويلي منهم الدكتور حسبالك كفراوي الحقيقة كان في عدد من الناس مشارفين جدا وعملوا شغل عظيم جدا انت قلت اثنين منهم وأيضا محمد البنبي ومهر أبازة أنقذنا من العطل الكهربائية دي كان سبق الاحتفاظ بهؤلاء الوزراء اللي خربوا الحياة السياسية والاقتصادية هل كان مضغوط على القادة السياسية من الخارج لا ما اعتقدش انه ايه, يعني إيه بمصلحة القادة السياسية من الخارج انها تخلي ولا علان وتشيل علان وال... يعني واحد يعني... بيفسد الحياة الزراعية في مصر باستراضه لعديد من المبيدات المسرطنة واحد بيقوم بالتخلص من كل القطاع العام وتشريد العمالة وعدم دفع تأمنات الخاصة بهم حضرتك شاهدة على ذلك يا يعني شوف الفرقة الخامسة دي اللي موجودة في كثير من الأماكن صفور خامس يعني وتستمع لنصائح خارجية سواء كانت مدبرة لتخريب مصر ولا مجرد تقليد أعمى لسياسات متسبعة عالميا ده يبقى علامة استفهام. لكن النهاردة في موضة في السياسات زي موضة الخصخص والعولمة والخصخصة واللي هي وقعت أمريكا أساساً في 2008 <تصفيق> <تصفيق> لو ما كانتش يتناسب معانا طب انت ما تشوف ظروفها يعني هي الدول اللي زينا وقامت وقفت على رجليها ماليزيا وإندونيسيا وتركيا والبرازيل <تصفيق> والهند وكوريا الجنوبية دول عملوا ايه شافوا التواجه العالمي خدوا منهم اللي يناسب ظروفهم وسابوا الحفة اللي ما سنفتهم. لكن هي التجزئة والتفسير ده هو ان انا اترك لكل وزير هو وضميره يعمل اللي هو عاوزه انسح فحقوا الالي فابب انهم يكونوا وراء القطبان فعلا انا اعتقد يعني الاهم حاجة عندي مش بس الاموال اللي اتنهى بالتواخر انما افساد الحياة السياسية كاملا من الانتخابات من الاحزاب يعني كأن مصر السنة وهي بنحب في الفياس في في إذن أنت حضرتك مع نحب. قانون العزلة يا فندم أنا أشوف أنه لابد يعني تخيل الانتخابات اللي جاية دي بعد شهر وتشوف تاني في البرلمان نفس الأفراد نعم. والأشخاص اللي كنا مستائين منها زمان هنشوفها تاني طب يبقى إحنا أفسدنا الثورة إنت خدت دورك ونصيبك وفرصتك في بالآخرين بقى هنرجع نجيب نفس الأشكال ونفس الأشخاص ونفس الناس بحجة إن ده مكانش فاسد وإن بعض اللي كانوا في الحزب الوطني فاسدين مش الكل أوكي لكن شوف ستونس عملت كيف؟ عشان أن نمسى ما تطلع وطول ده فاسد وده مش فاسد الانتخابات بعد بكرة الانتخابات مفاضلة هاشحان دعينا نتحدث عن ما حدث في الماضي لأنه إحنا بناخد كدروس مستفادة من الماضي يعني أنا عايز أعرف من حضرتك وكشفك عن أمور عديدة من الفساد الذي كان يتم في أموال التامينات والمعاشات من وزير المالية بضمه وزارة تامينات والمعاشات لوزارة المالية وسد عجل الموازنة العامة واستثمارات البرصة وغيرها وده أمر خطير كما ذكرنا وده يضر بأوضاع حوالي 8.5 مليون شخص هل وأنا أعلم أيضا علاقتك بزوجة النظام السابق هل لم يأتي موقف ما أو جلسة ما مع الرئيس السابق وتوضيح الأمور اولا أنت أصدر علاقتي مع زوجة الرئيس لازم تعرف هنا حاجة مهمة إن كل الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر كانوا يستعينوا بوزاره الخارجيه الخارجية والدبلوماسية في الخارجية لكي تساعد الرئاسة في ظروف محددة. يعني على سبيل المثال لما جات مراد كيتو هنا في مؤتمر عدم حذر وقت جمال عبد الناصر، الرئاسة طلبت من الخارجية بعتوا مرفقة عشان ترافق البيفة دي لما جت السيدة جهان السادات وطلع مؤتمرات خاصة بالمرأة في الأمم المتحدة نزلوا مرفضة عشان تروح معها كذلك وكذلك سوزان مبارسة لما جت تروح نيروبي في 85 نزلوا مرفضة أنا وقتها في الأمم المتحدة نزلوا عشان تلتح إذن هم اللي كانوا بيسعوا بينا للمعرفتنا لخبرتنا للاستفادة بينا لإنجاح مهام الرئاسة في هذا وان ده مفروض على حضرتك أيوة. يعني احنا كنا عاملين زي الجنود اللي بتسعين بيهم لاداء مهمه لا. مش كنا بنجري وراهم أو بينا وبينهم علاقات خاصة لا فده لازم يجي بقى أما سؤالك تاني عن قضية الفلوس والتأمينات و... أنا أنا ما تكلمتش معاهم عن الاستثمار ولا الم... يعني كنت مجهولة جدا ب... بهمومي ومشاكلي شكله إنه ما أقدر شا أروح أشتكي يعني كرامتي لا تسمح إن أنا بعمل زاد المجلس البليد كده أروح أشتكي. أنا أواجه رئيس الوزراء، أواجه الوزير المتعنت متعنت معايا، وعايا قاعة مجلس الوزراء. لكن أروح أشتكي ووأبكي وما ما, ما هل الرئيس السابق دمت تفرجي به في اجتماع ما أو في مكتبه؟ هل كان هناك يعني حديث عن أوضاع ثمنات والمعاشات؟ الأمور مش هزي. هل فيها تناسب مع الغلاء أم لا؟ يا أستاذ أحمد أنت بتكلم في حاجات خياليه لا بتأمينات ولا بتوع المعاشات ولا الناس البسطاء كانوا ذو اهتمام للرئيس او للمحيطين بيه المهم عرفات جاي فلسطين رايح حد من اسرائيل دي دي, دي, دي, دي, دي كلها لكن الموضوعات الموضوعية دي حتى لما كانوا بيتكلموا على محدود الدخل اما تحت الجملة دي في, في فراغ مفيش حاجة بعد محدود الدخل كلام للسلفزيون والصحافة لكن اين اللي بنعمله حتى لما بنعمل يقول لك الرئيس قرر منحة او زيادة او دعم 10% ده مش حل ده يزيد عبء الموازمة اكثر يعني هم كانوا بيقولوا ان الرئيس بيدي 10% زيادة في المعاشات كل سنة فبحاته ل 10% اللي وعد بها الرئيس في المزامية تمفروض وزارة المالية تدي تنادي التأمينات العشرة في المية الزيادة دي لان دي مش داخله في حزبة قانون التأمينات انت عاوز تبرع لهم بالزيادة الفلوس ما كانش بيتساعد فكانت بتتساعد تأمينات من المدخرات بتاعتها وتتساعد انها دين على وزارة المالية وبعد كده وزارة المالية والغاية الآن يقولك اه دي المالية بتتحمل ب60% من المعاشات يعني اللعب في الأرقام وايه أسبابها ومين اللي, اللي يعرفوا ده ده مش معروف مش معلن ولا معروف الكثيرين فما بالك ده ما تروح للرئيس وتقوله أصل إذا كان لازم المالات الزهوني وتدخله والمدينية دي سنة على سنة بتتراكم يعني هو موضوع شديد التعقيد أساسا لأي واحد عادي فما بالك بالرئيس اللي ما عندوش وقت يسمعه موضعات صخيفة وعتقد هو ورئيس الوزراء وكثير من الوزراء ما كانش يهمهم ولا يحبوا يسمعوا كلام التأمين لأنها كلها أرقام وحسابات بس سير مع الدكتور عطها أكثر من س من من سبب ما أدفع أولاً ما كنت عاوزني أحط إيدي أبدا من الخطصة إن أنا أشتري أي حاجة بل بالعكس اللي أنا مشتريها من قبل هو ما مسؤول عن الخطصة يخليني أبيها زي شركة الاتصالات والاسمن والحديد داخلة كل دي إحنا كان لنا التأمينات كانت مشتريها نسب مختلف عشرة في المائة خمسة لا بيعوا عشان المستثمر الرئيسي عاوزها من غير حد من الشعب ويقوم بالحصول على العملات الخاصة بي الله أعلم بقى دي حتة أنا ما بشوفها لكن الأهم الشعب المصري يعلم ذلك يا فنزم إنه كان بياخد عملات في بيع القطاع العام ده مفروض المحكمة تثبته حاجات دي لكن يعني في غبنة في ما يملكوش الشعب هذه المؤسسات كانت مفروض تقبل ملك الشعب بأسهم وكل واحد يقبله نصيب فيها يا دكتور عاطف عاوزين فلوس التأمينات المعشات بتاعة العمال اللي انتم مطلعينهم معاش مبكرة فين هي لما تبيع شركة ابعت لنا الفلوس بتاعة العمال اللي اشتغلوا فيها لغاية سامة بح عشان نقدر ندفع لهم معاش ما فيش يعني الحقيقة هو ده اللي انا عاوزه ومتحسبه عليه تخريب المؤسسات الدولة وقوانينها هناك بعض التصريحات يا سندم دلوقتي ان فعلا فلوس الثامنات والمعاشات في محل امن وهي منفصلة تماما جمع ابيتا آه انا عاوز المادة انت بتستغل على فلوسه ليه ماذا قانونيتها ماذا دستوريتها اولا مش تاخد الفلوس وتقول انا شايلهم لك لا تمالك ماذا قانونية استلاء على فلوس خاص لان احنا عاوزين نفصلها عاوزين نرجعها تاني نمر اثنين عاوزين الفلوس اللي هما بيركزوا دلوقتي على نقطة الفلوس أمانة مين اللي بيقول فلوس أمانة؟ مستشاري وزارة المالية اللي يعينهم بطرس واللي هم استفادوا من هذا الأمر وبقالهم وظايف جوه وزارة المالية بسبب فلوس التأمينات وقانون التأمينات اللي عملوه فأنا لا أثق في كلامهم دولة مشترك محايد فاللي يقول كذا واللي ينشر كده في الجرائد لازم يأخد باله مين اللي بيقول؟ هلا وزارة ديان من وزارة المالية. حاجة. أنت بقيت مستشار وبتأخذ 30 40 خمسين ألف جنيه في الشهر هتتكلم مع تامينات تقول شكلها إيه يعني. الم... أنت أنت حضرتك تثق في وزير المالية الحالي؟ آه رجل عزيز رجل عزيز لكن حجم المشكلة زي ما بقول المشكلة كبيرة ومعقدة حتى على المتخصصين. المهم بعد كده النقطة الثالثة وده اللي أتمنى أن الدكتور البيبلاوي ياخد باله منه قانون التأمينات اللي فوتوه في 2010 من البرلمان وأنه ده اللي هو هيقبأ قانون التأمينات اللي هي هيحكم المعاشات في السنين القادمة هذا القانون بيأمر ويسمح ان 35% من فلوس التأمينات والمعاشات تروح اوتوماتيك للبورصه عشان ما حدش يجادله بقى زي حالتي أنا يقول لا مش مش هروح البورصه البورصه خطر البورصه كذا ده اوتوماتيك ده القانون زي اسلوبهم اسلوب النظام اللي فات كل شيء بيقننوه يعني ترزيه القوانين كانوا بيفصلوا قوانين لما لما حاولوا يحاكموا حد بان لو بياخد مليون ولا اثنين مليون في الشهر لا انه كله بالقانون فطلع انه كله بالقانون لغز المسارعش لكن القانون سمح له انه مرتبه ايه بس في الشهر اثنين مليون او ثلاثة مليون بالقانون. فأنا عاوز أقول أن القانون الجديد عاوز إعادة نظرة عاوز إلغاء لأن مش بس هيروح تمتل فلوس هتروح البورصة إنما مصاريه الإدارية ووجيش المستشارين اللي هيقبوا موجودين ومفاقات الإدارية تخصم من فلوس المعاشاة مش موظفين داو يعني أنا بتساء جدا لما حد قلت تأمينات سليمة وآمنة آمنة ازاي؟ انت استيلت عليها اولا ثانيا هي فين؟ واديني الاثبات ان هي موجودة او حطيتها في ازون خزانة او في شيء ثالثا القانون ده هاتوا الاجتواريين الكبار لهم هل ده هيقدر يستمر القانون ده وهيقدر يسفع المعاشات دي من هنا الخمس عشر سنين؟ جناب الوزيرة هل لو تعرض عليك منصب وزير الآن او رئاسة وزراء تقبلين الوقت الحارج ده من تاريخ مصر شوف يا احمد انا عندي افكار كتيرة لانقاذ البلد اهم هذه القرارات ايه اهمها واحد بكرة اطلع قانون سطر واحد واقف المرتبات العليا في الدولة الى حد جنيه. اوفر كل المليونات دي والمئات دي والمئات مليون ومئاتين ألف ومئات ألف وخمسة وسبعين ألف وستين ألف أقول حد اقصى خمسين ألف ده زيادة جدا يعني في ناس بتقول لي ده لكن يعني حد واخد, واخد برساتة ممرة ألغي كل المستشارين اللي موجودين في الوزراء أوفرش أنا عاوز فلوس الدولة عندها عجل فالمرتبات العليا أنزلها. و أساوي بيها الناس اللي بيتالبوا بتحسين الغس ثالث واحدة أعمل واحد سمية بس على الشراء أو البيع في البورثة المصرية لأن ما دا معلينه برة أنا مش بخترع عملينه برة دا منه حتى يخلي البورثة سابتة يعني إيه ان انت تشتغل الوقت الناس بتعمل بس تشتغل صفحة بيع بعد الضهر برا في 6 شهر مسافة لازم ما تبعش وتشتغل قبلها وهم ايه مش تفضل طالع داخل توقع للبورصة بالطريقة نمرة اثنين ان انا لا درائب ولا اي حاجة على البرصة اشتغل في الزراع علي اشتغل في الصناع علي اشتغل في السياح علي وحط فلوسي ووجع قلب اذا انت بتشجع ناس انها تهرب من الانتاج الحقيقي لانتاج ورائي نمرة ثلاثة الدريبة العامة من في عشرين أزوتها شرحتين اثنين بس خمسة وعشرين وثلاثين آه. ده بتقبع على ربحك اهم حاجة تعملها بقى هو الفلاح ده دعم الفلاح أهم حاجة تعملها تدعمه ده شيل المئة مليار جنيه مصري كل سنة من نظامات الدولة راحه للكهرباء والبترول ليه انا راجبة عربيه مركز ليه تديني بمزين مضعف 290 و95 توقفها بكرة تحاوش قد كذا منها ليه قد مصنع عز وحديد حديد عز أو السمنت أو مصانع بأسها تعم عن منتجات البترولية قديني بترول مدعوم قديني بترول مدعوم وهو بيبيع للسلعة النهائية بتاعته بالسعر العالمي الحديد وصل كذا والسمنت وصل كذا فين المنطق هنا وقفيني للحكومة الحالية داي فرجيت فين التنفيذ في زعملوا ايه من من 18 جناب الوزيرة رؤيتك إيه للمستقبل والله سيدي مش متفالة في المدى البعيد إحنا عملنا أخطاء في الثمن تشهر دول من أساسا عدم كتابة الدستور وعمل استفساء بدون أي داعي ولم نكون حازمين في التخاذ قرارات تمتزية توقف الناس عن بحدها وتمشي عجلة الاقتصاد إنما هنستمر في صعوبات لمدة سنة سنة ونصف كمان وبعد كده اعتقد المستقبل هاي رؤيتك للمجلس الشعب القادم ولا زي ما هو ماشي كده يعني ما اعتقدش انه هيكون احسن من اللفات رؤيتك ايه للمتقدمين لانتخابات الرئاسة الحاليين اللي بيعلن عنهم قوة سال والله يا سيد الفاضل انا شايف ان رئيس القادم لسه ما على الصورة هل حقا نحن نستحق الصورة نعم نستحق لأن لو ما كنتش قامت الثورة كنا, كنا هنقبأ في حالة أسوأ أكتر من اللحلة فيه يعني احنا مش راضين على أوضاعنا دلوقتي وبنقول حالة سيئة وكانت سيئة في النظام الرئيس السابق لكن كنا هنقبأ أسوأ لو ما قامتش الثورة هل هذا الشعب يعني مؤهل فعلاً أفندم ليه الثورة والحرية والديمقراطية وممارسة الديمقراطية فعلاً؟ شوف أنا ضد الناس اللي بتفكر أن احنا جهلة ومش متعلمين آه عندنا نسبة أمي عالية مشكلات لكن حتى الأمي في مصر مع تراكم الحضارة بتاع 7000 سنة بتلاقي في حكمة بتلاقي فيه يعني شيء مش موجود في شعور أخر فأنا أعتقد أنه لا يستهان بهذا الشعب زي ما استهامنا بالشباب وبعدين ساجئونا بالنفاجأ الجميلة اللي عملها في 25 يناير في نهاية حديثي أتوجه بخلص الشكر والتقدير بالسيدة والسفيرة والوزيرة التي واجهت عديد من المصاعب أثناء تقلدها منصب وزيرة الثامنات والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة التي تمث كل فقير وكل مسكين شكرا فندم على هذا اللقاء شكرا يا أحمد كنت معا جناب السفير اعداد وتقديم احمد الشبين